انتم بهم مؤمنون يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا عَلَّا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُونَ وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذي 119. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور 110. بسم الله الرحمن الرحيم 111. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم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 120. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين 121. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. 111. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون 112. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق, ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 121. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 122. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم 123. تحبونها نَصْرٌ مِنْ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي